يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق فاغسلوا وجوهكم bir osi kum ve evucule kum ileker beyin vekututumcu ben tappa ve yıntum me ev seferin احَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَهْلَمَسْتُمْ نِسَاءَ أَوْ لَمَسْتُمْ نِسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا انْفَتَيَ